كرم علينا وحوله وقواته ونسأل الله في عليائه أن يشكركم صبركم وففزكم على طلب العلم صلى الله عليه وسلم كان هذا خارج ما حين أبدا ونجعله إخلاصا بواجه الله الكريم فما كان الله داما واتصر وما كانا بواجه الله انقطعا فاصل نعم أقول إخوتي الكرام الأفاضل الأمادد وصلنا إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت آمنكم الذين لم يلغوا العلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون سئبكم من الظهيرة ومن بعد الصلاة الإشاء ثلاث عبرات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن توافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم الحكيم يقول هنا الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فقدنا مرارا وتكرارا هذه مسألة يعني اعرفها دائما في هذا الباب كما قال ابن مسعود إذا, إذا سمعت ربك تدفع علىها يقول يا أيها الذين آمنوا نداء من الله لعباده المؤمنين فرعها سمعك فإما أمر تعتمر به وإما نهي وزج تنزج عنه والأصل إما حكمة أو خبر يستلزم منه الأمر أو النهي وأقول تكون الزيادة في هذا الباب بأن قول الله علي يا أيها الذين أمنوا ما دام قد وصفهم ووسمهم بالإيمان فالذي سيفعلونه علامة على الإيمان فكل انسان يدعي شيئا لابد أن يبرهد لابد له من برحام من رام شيئا من أراد شيئا لابد أن يثبت بفعله أنه يريد ذلك وكلما خالف فعله ما يريد يكون ذلك يكذب نفسه فهنا عندما يقول الله الرعالة يا أيها الذين آمنوا كأنه قال والنبي سيهدي إن أطعتم وسمعتم وفعلتم ما أمرتكم به تكون علامة الإيمان برهان الإيمان ذلك فقال يا أيها الذين آمنوا فجعلها علامة الإيمان ما سيأتي قال ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم قلنا أن هناك خلاف هل هذه على الصبيان والإيمان أم المسألة على الصبيان فقال ابن عمر الحق أنها على الجميع وهؤلاء لم يبلغوا الحلم لكن عندهم تميذ سواء الجارية أو الصبي عندهم تميذ فإن كان عندهم تميذ فإن كان هناك تميذ فلابد من أن يستأذن في هذه الأوقات ولا سيأمان أن هذه الأوقات يعني فيها أن الإنسان في هذه الأوقات يكون في بيته له, له هيئة معينة يعني لا يحافظ على هيئته التي يخرج بها عند الناس قلنا بأن سبب النزول أن عمر الخطاب بعث أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من دخل عليه وهو في حالة إن يكره أن يراه الناس وإن كان صغيرا هو يكره ذلك كره عمر الخطاب ذلك فنزلت بعدما راجع, راجع عمر الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا الله ودده لو أن الله أمرانا ونهانا بحد التئزام فنزلت العيه وكان موافقا أمر لأحكام الناجoras فعله للعيه التي نزلت قال يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلمة منكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم هؤلاء الأحرائر من أحرار من حرائر الرجال والنساء والذين لم يبلغوا الحلم منكم مبلغوا الحلم يعرفوا يعني العلامة الأصيلة هو انزال المني أن تحيد الجارية أو ينزل الصبي المني هذه علامة من علامات البلوغ وبينها أيضا الان الان الإنبات وإن كان هذا متنازع فيه بين العلماء وحديث عبدالله القراضي يعني قال به وإن كان شفاء ينازع في ذلك أقول هذا مع الكفر إنما مع الإسلام فالمسألة فيها نظر ففيها منازعه لكن هو الحق على انبات هذا أنه كان لا يقتل من انبت او يبلغ ال 15 ال كما قال ابن عمر رضي الله عنه ارضاه وعرض على النبي صلى الله في حط ولم يبلغ 15 ال 15 سنه فرد رسول الله ثم عرض عليه اداك الخندق وقد وكان قد بلغ السن فقابله النبي صلى الله عليه وسلم قالوا رضينا الله الحم منكم ثلاث مرات يعني ليس في كل الوقت الاستئذان حتى ايضا لا يشق لا, يس لا يست... يستطيعون ان يحترزوا عنهم وهم في خدمتهم ويعني آه... في نفس المكان الذي هم فيه لذلك قال الاستئذان يكون في اقوات ثلاث الى الاقوات التي يكون المرء فيه براحته وعندما يريد النوم فانه يعني له ثياب خاصة بالنوم فيغيرها واكون على نفس هذه يا فلان احب ان اؤحد في هذه الليل قال ثلاث مرات في قبل صلاه الفجري وامام قبل صلاه الفجري في هذا من قبل احنا الفجر في هذا وقت عمر ايضا واكون مره وقد قدم نومي على مثاته هل يحب ان يرى المرض على نفس الهيئه فحين تضعون ثيابكم من الظاهر قلنا خل يعني عشان تعلم الفجر قال من قبل صلاه الفجر وقال من بعد صلاه العشاء ولم يقيد وأما في الظهيرة فخير قال وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من يعني جعل الظهيرة في قيد حين تضعون ثيابكم لأن الإنسان ممكن في الظهيرة لا يغير ثيابه ولا يتعيى يكون في مهات أهلي أو يكون مجهولا من هامك أو, أو, أو, أو, أو, أو تكون أوقات راحة بالنسبة له في هذا الوقت يعني قليلة ف فلا يستلزم منه ولا يستدعي أن يغير ثهابه لذلك قال أليس إذن هنا حين تضعون ثهابكم من الظهر وقد قال هذا وصف كاشف لا مفهوم له ونادي الأوقات الثلاثة واجب عليه أن يستلزم واجب عليه أن يستلزم في هذا الباب وهذا الأحوض بأن هذا وصف كاشف وأن حالهم قد يضعون ثهاب وقد يضعون ثهاب ليس الأمر على التقييد ولكن وصف كاشف لا مفهوم له ويكون الامر على الأوقات الثلاثة ولذا يبقى ثلاث عورات لكم وفقت ثلاث عورات ثلاث مرات وقرا انه كثير و نافع وعمر و ابو عمرو ابن وحفص عن عاصم ثلاث اوراق وقرا والمعنى الاوقات هذه الثلاثه من بعض اط الاشياء من بعض اوقات الفرج هي صرات عبات صغيره كلها اوراق انه سند رفيعه ثيابه و يفقل لذلك امر بالاذن وكري حمزاو التساعي وابو بطلب عن عاصم ثلاثة بنصف بدل من قولي ثلاثة مرات ولأن الوقت لسه بعورة لكن معنى أوقات أوقات ثلاثة عورات وابو الدلالة وضحة جدا على جمال هذه الشريعة أو ساعت هذه وأيضا على... على العورة جاء قال عورتك قالوا يا رسول الله يعني عورتنا نأتي بها نساءنا قال احفظ عورتك ان من زوجك قال رايت ان كان احدون اخاليان قال الله احب ان اشتحيان قال من بعد صادق اشان ثلاث ليس عليكم ولا عليهم جماح بعدهما يعني هذا الابغات لكن بعد هذه الابغات ليس ما كذب جماح عايز. يعني ما في أي ملامة أن يدخل بلا ستجان لأن العلة قد انتهت وهذه أيضا نفهم جيدا هذه الشريعة الغراء وأنها تخاطب العفور حقا وتخاطب القلوب وأنها لما أنيطت الأحكام بعلال فإذا انتهت العلة انتهت الحق. الحق لما كانوا في الأوقات الغراء هذه الأوقات الغراء يعني لا تظل الأوراق وينتبه كل إنسان إلى سيابه إلى قالوا اذا اعلنا شقت عليكم الاستئذان وهم كانوا عندكم معكم ليل نهار ف قال تطوفون عليكم بعضكم على, على بعض طوفوا وني تطوفون عليكم هؤلاء ال صبيان بعضكم على بعض ويوتف بعضكم الممليك على بعضهم الأحرار كما قلنا بأن بعض العمان قاد أنها محكمة وصحيح أنها محكمة وإن كان ابن المسيح يرى أنها منسوها فأسوها بقولي وإذا بلغ الأبصال منكم الحلم خليلت القواعد من النساء قال كذلك يعني كذلك هذه الأحكام التي شرعها الله جلال فعلا كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم الحكيم كذلك يبين الله يكشف لكم الأحكام ويوظن لكم الأحكام لأنه لا حساب إلا, إلا بعد البيان وهذه أيضا فيها تليل ورحمة جدا أن هذه الآية أيضا يمكن أن نقول أنها آية تكشف لنا خص اعتقاد أهل السنة والجماعة في مساءات العوض البلجة كذلك يبين الله لكم آيات والله عليم الحكيم يعلم من ينقذ ومن يسمع ويطيع من يعصي ومن يكفر ويجحد فالله عليم حكيم عليم بما ينفعكم مما يضركم حكيم يضع الشيء في الموضوع لما جعل الاستلزام في هذه الأوقات كان حفاظا عليكم وهو عليم الحكيم سبحانه وتل في علا كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم الحكيم وهذه أيضا فيها دلالة واضحة يمكن أن يستفد منها فائدة من أعظم الفوائل ما هي في قولهم كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم الحكيم هنا يمكن أن يستجي فائدة مهمة جدا ما هي الفائدة عليكم السلامة وح writing the bookshelf وعليكم السلامة وحقوبة بركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما الفائده اللي تاخذ من هذه الايه جيدة دكتور نريد الفائدة على التي تأخذ من هذه الآية السود جيدة دكتور تامخ عناية الله بخلقه ممتازة. ممتازة لكن نريد فائدة أخرى مهمة ظاهرة تأمل تدرك المسألة على التأمل تأمل تدرك شوق ارتباط الانسان بالقران امر عظيم جلل لا يستقيم امر ولا ولا يرتقى التفكير الا بمصاحبه للقران الشرع على التفريق بين متماثلين ومشابهه القياس ممتاز او ممتازه ما هي لك المشيئه لكن ممتاز جيد عليكم السلام ورحمه وبركاته عليكم وبركاته. السلام وبركاته ان عليكم جميعا جيد كله شائنه نعم هو ختم بها ذلك وطبعا هذا هذا الاقتضاب في الاجابه نجز التقطيع والسير على سلم وترك سلم والتقاعس يا استاذ سكينه وهذا التقاعس لا صح والتقطع ايضا في الدرس لا صح انا اخد ان ان المر لا يكون مستقيما الا اذا انتظمت الحلقات يعني يعني العقد الذي يكون في رقبة المرأة تتزين به لزوجها زوجها يراها رائعة ويتطيع أن يتغذل في محاسنها ويتغذل في العقد نفسه لكن لما يارب فيه عيبا كلما يأتي يتغذل إما الغذل سيكون منخرما وإما أن يكون مستويا مستقيما والمعنى العلم بإتقان لأنه أفضل أفضل ما يكون هو يتقن المر ويرتقي به أفضل من غذل النساء هو غذل أن يكون مستقيما لا ينخلن فيه شيء والتقطيع لابد فيه من انخراط وهذا تقاعص أبو الوليد قال هي أن الله في كل أحكام يعلم وينفعكم ماشي ممتاز وقال ذلك وهو صيح كل شيء علم وحكمة إجابة صيحة لكن لكن مش هي التي نولدها يعني أن الله يعزل إلى بعد إقامة الحجة نعم قلنا ذلك هذا صيح غفر الله لكم وعفعا غفر الله لكم وعفعا زادكم الله أدبا جيد أنا مشكلتي أنه الذي يتأدب أنا أذوب ما أستطيع أشكد بعد ذلك يوقفني إطافا تاما فما أستطيع تحرك الله المستعان غفر الله لي ولكم أحسن الله الله أدبا إن الإنسان لا يعزب بمساق الظر وبالفترة فلابد من العلم نعم إجابة تاني إجابة ثاني وجهان العملة واحدة ثلاثي يعني اعرف انت تجيب لمن تذهب بها يمينا فهي يمين تذهب بها شمالية وهي إجابة سديدة جدا لكن ليس ثلاثة قريسة تاقي الوقار قال المحمد الله أن يبينها لخلقي ممتاز وهذا جيد جدا ليست الإجابة قفوا عند الآية يعني لعل الله يفتح تأمل تدرك كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم و الحكيم أجيبوا تحيلون ممتازة محبة الرحمن طيب مفهوم المخالفة طيب أحيلوا أنتم يعني خلاص براحبكم يعني من رام الإحالة سريعا إما الأمر عندكم خلاص أنا منتظر جبت من حذبكم أو أحيلوا. في حاله طيب منتظر الاجابه منك فضل تعال طوفون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم ايات الله عليم حكيم على ذا صبرنا صحيح ما هل يوافقنا بذلك كما قال ابو الوريد هل في موافقة ولا مسارة المناسعة موجودة؟ انت تسخد خارج؟ أبطالك تسخد خارف. يعني انت ممكن تتراحم مني لو عندك الإجابة لا لو عندك الإجابة ما انت اعملها لان انت اللي جاي عليك ها. حيتعبك تعب بالآن فهات الإجابة يمكن ان رجوع لخف عنك ارتاح بالإجابة او مساجد خالص هات الإجابة من ذلك والله عليم الحكيم الله عليكم نعم هذا التشريع من الايات ماشي يعني الله اكبر جنب يعني ان هذا التشريع ماشي الايات تم تشريع لك من, من الايات ومن الايات <تصفيق> العظام <يعني. طيب تصفيق> <مؤمنات. تصفيق> ماشي يعني هذه هيرسنا الى فرض الشريعه وفرض التشريع ممتاز اجابه جيده لكن شيء عنك بعض الشيء ماشي المشارع الله سبحانه وتعالى الله هو اكبر يعني ندى الدكتوره ندى اسد شاطر الاجابه صراحه هذه شاطر الاجابه والا لو كان في يعني مجامله لقلت كل الاجابه لكن شاطر الاجابه ما شاء الله ولا قوه المشرع هو الله والمتكفل بالبيان هو الله ممتازة ممتازة يا دكتور يقال بعد ذلك إيش إذا كان الله المتكفل بالبيان يبقى لابد أن أقول السنة وحي انتهى هذا الذي أردت أن أجركم جرا إليه أن السنة, أن السنة وحي كما أن القرآن وحي من هم بقى تأتي تأتي بقول الذي على كذلك يبين الله من, من اللي بيان؟ ما الذي بيان؟ الله؟ الله تعلمه والذي بيانه الذي قال لا تحرق به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا وهو هنا الآن صرح كذلك يبين الله وأنزلنا عليك الذكرى وتبين للناس يبا إذن البيان الذي يبينه النبي إلاغا وأصل البيان يكون من, من من الله الرحل في علاء فصارت السنة بهذه الطريقة إيه هذا الذي أردته لكن ممتازين إجابات جائدة ومحاولات ممتاز لكن هذه الآية أيضا يستدل هذه الآية على أن السنة وحي كما أن القرآن وحي ومهم جدا للرد على على القرآنيين أو الذين يعرفون بما لا يعرفون فيحرفون السنة أو يردون السنة أو يصدون عن سبيل الله بهذا السنة كذلك يبين الله لكم الآيات والله علي منحكيم وهذه أيضا فيها رد على الأشعرة يعني هذه الآية أيضا فيها رد على الأشعرة هل أبين كيف ذلك أم هي عندكم ظاهرة يعني هذه الآية أيضا فيها رد على الأشعرة توافقون أم تخالفون فتناقشون ماذا؟ كيف لهذه الايه تكون رد تكون ردا على الاشاعره فهي ذلك بين الله لكم الايات والله عليهم حكيم نرجو الى, الى كتاب الله وصنة نبيه للعقل جيد لكن الاشعار ايضا هذا كوروان دعا المرتزل الذي بيناها الايات هو وصف نفسه بالعلم والحكمة هو الذي وصف نفسه باليال انت الان دي اسمها فهلوة, فهلوة حجرية العيد يعني نعم تذكرات العيمة والحكمة ممتازين طيب خلاص هو الان كيف تكون هذه الاية رد على الاشعارات كال الله تعالى كذلك يبين الله لكم الايات والله علي منحكي المعنى ان الايات التي تحتاج الى شوفها شوفها شوفها طيب كذلك يبين الله لكم الآيات والله علي محكم إذا كانت السفات تحتاج إلى تأويم وصف اللفظ عن ظاهريه هذا بيان صرف اللفظ عن ظاهري بيان مراد الله جل في علاه. يعني مثلا نضرب مثلا بهذا عندما يقول الله جل, جل في علاه فعينما تكون فسم وجه الله طيب نحن نقول مثلا لو أتينا على, على الترجيح ترجيح ابن ثمية في قوله في قوله تعالى فسم وده الله أي جهة الجهة يريد القبلة والسياق مفسب لذلك فإذا قال هذا نقول الآن جاءنا الـ الـ الـ البيان من القران إذ السياق من المفسرات والسياق يتكلم عن القبلة في السفر واتجاه القبلة والصلاة فاذا السياق حاكم في التفسير هنا الان سيعطينا الله على القرينة التي التي الظاهر الى او تحول الظاهر إلى المؤول وهذا من تمام البيان هذا من تمام البيان شوف لما قال الله جل فعلا هذا أوضح إن شاء الله قال الله تعالى الذين أمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم ولا يكلاموا لأنهم ممتدوا لما أراد الله التخصيص للتعميم في التأويل هو الآن لذلك يعتبر صرفه صرف عن الظاهر لما يقول الله جل فعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أو ظلم النجلاتي سياق النفي تفيد العموم كل ظلم ظلم أصغر ظلم أكبر لكن المراد صرفه إلى, إلى, الأز... إلى الأكبر إلى الأصغر على التقييد يعني ما هو التقييد ده صرفه الآن صرف عن الظاهر أوه صحيحة لا فتأتينا القرينة المبينة سواء من الكتاب او من السنة فلما قالوا يا رسول الله أينا لم يظل نفسه وتفهم على ظاهرها وإذا أيضا تبين لنا أن الله جاء الله بما بما نعقل فقال لا ليس ذاكم أن تسمعوا إلى قوله الحكيم لابنه يا ابناء لا تشرك بالله إن الشركة لظلم عظيم سنقول لهم الآن أولتم وصرفتم اللفظ عن ظاهره أين البيانة هذا هذه الآية رد عليكم قال, قال الله تعالى كذلك يبين الله لكم كذلك يبين الله لكم أين البيانة الذي بيانه الله لنا على ما تقولون أقال النبي قالوا لا أقال الصحابة قالوا لا أقال التابعون قالوا لا رحمكم الله إذًا من أين أتيتم بهذا؟ فتكون الآية أيضًا فيها الزجر والرد عليهم في هذا الناس قال كذلك يبين الله لكم الآيات الله عليه من حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استعدن الذين الله وبيناها أيضا إذا بلغ الأطفال الأحرار منكم الحلم وبينا أن هذه علامة من علامات البلو قال تعالى فليستأذنوا كما استعدن الذين من طلبهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم الحكيم كرر هنا الله جل الفعلان ويبين لكم كذلك, كذلك هذه الأحكام التي شرعها الله جل الفعلان بيانتكم على ما ينفعكم ويستحكم وأن الشراء الله جل الفعلان في صالحكم كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم الحكيم والله عليم الحكيم يضعو شيء في موضوع وخدنا اقتران العلم بالحكمة فإن الحكمة, فإن الحكمة زينة العلم في <تصفيق> المنز? قد يكون المرء عالما لكن يحتاج إلى حكمة ليضع الشيء في موضعه وقد يكون المرء حكيما لكن يحتاج إلى علم حتى يزينه ويطقنه ويضبط الأمر ضبطا قال كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم الحكيم علم بما استخفوا الله بلا لذا وحزيمكم الله فالأعمال الله كذلك يبين الله كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم شرع لكم دينا قويما ورسم لكم طريقا مستخيما تصلنا به إلى إلى رحمة الله جل في والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس علينا جناح نقف عند القواعد النساء من القواعد من النساء يأتي ان شاء الله القواعد مستمطة الله بكل شيء علماء أغلب أحكام الشرع معللة ويدور الحكم مع التي حيث دارك وجودا وعدما وطردا وعكسا من حسن احترام الخصيات من حسن الأدب احترام الخصيات آسا سب روپ